شعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول ثوبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثبوت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشه وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجئون إليه إلا إلى الله وحده فرحمهم لتوفيقهم للتوبة ثم قبل ثوبتهم إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم ربنا جل جلاله لما ذكر أنه قد تاب على من قارب الزيغ وخلط معهم أهل الثبات في ذلك إلماحن إلى أن كل أحد فقير إلى الله تعالى وأن الإنسان قد يقع في بعض التقصير لأجل أن يخضع إلى ربه ومولاه فما يحصل من وقوع الناس في الهنات والتقصير لأجل أن يتضرعوا إلى ربهم وهذه الآية الكريمة لها سبب نزول وهناك سبب نزول صريح كما سنقرأ الحديث من صحيح البخاري وكذلك مناسبة نزول لكن هذا هو سبب نزول وليس مناسبة إذا تعب بن مالك صحابي تخلف وحكى قصته وهي من اعلى بالقصص يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام وما أحب ان لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ثبوت أني لم أكن قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوه والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوه فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أغبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والضلال فأنا إليها أسعر أي أميل وأنظر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت اغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم اقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم اقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعه وتفارط الغزو اي فات وسبق فهممت ان ارتحل فادركهم فياليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فتفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني اني لا ارى لي اسوه الا رجلا مغموصا عليه في النفاق اي متهم او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمه يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني انه كان معجبا بلبسه وزيه ومنظره فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك راى رجلا مبيضا يزون به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثم فإذا هو أبو خيثم الأنصار وهو الذي تصدع وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي اللي هو شد الحزن فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كل راي من أهلي فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاه عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيها ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فضفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكان بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكر سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سفطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك عليها ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عقب الله يعني العاقبة من عند الله تعالى والله ما كان لي عذر والله ما كنت, أقوى قط, ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلم فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون فقد كان شافيتا ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلا قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة ابن ربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بذرا فيهما أسوأ قال فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس وقال تغير لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت اشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الاسواق ولا يكلمني احد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتي برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن اني أحب الله ورسوله قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عينها وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا أنا بطي طبعا نبضهم فلاهوا العجم إذا نبطي من نبض أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك قال فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع فالحق بنا نواسك قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور أي قصدت بها التنور فسجرته بها أي حرقت الكتاب حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي أي تأخر الوحي ولا منزل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها قال فارسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت لامراتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال فجاءت امراه هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك فقالت انه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليله من حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفا على سلع أي صعد على مكان مرتفع وجبل يقول بأعلى صوته يا شعب بن مالك ابشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج قال فآلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا أي أعلم حين صلى صلاه الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل الي فرسا وسعى ساع من اسلم قبلي واوفى الجبل فكان الصوت اسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبيا فكسوتهما اياه ببشارته والله ما املك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اقصد يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه ويقول ويقولون لتهناك توبه الله عليك حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك قال فقلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه وكأن وجهه قطعه قمر قال وكنا نعرف ذلك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحد فإلا صدقا ما بقيت قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما ابلاني الله به والله ما تعمدت كذبه بند قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي فأنزل الله عز وجل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 وظن ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد اذ هداني الله الاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا لهم فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إياها وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منه إذا هذه الايه الكريمة وردت فيها هذه القصه وهذا الحديث من الاحاديث المهمه ومن بر الانسان بوالديه أن يقرا هذا الحديث على والديه وكأنني أذكر الآن حينما جلست قبل عشرين عاما أقرأه من صحيح البخاري على أمي وأبي يرحمهم الله تعالى ويرحم الله أمة الإسلام أجمعين إذا وعذ الثلاثة الذين خلفوا أي وتاب الله على أصحاب النبي الثلاثة الذين أخر عليه الصلاة والسلام الحكم في أمرهم إلى أن يحكم الله تعالى فيهم ويبت في شأنهم هذا صدقوا أخروا خمسين يوما لكن نزل, نزل بهم قران يتلى إلى يوم القيامة وحتى الله تعالى على أن نكون مع الصادقين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إذن النجاة في الصدق قالت على حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي حتى إذا ضاقت الأرض على هؤلاء الثلاثة مع سعة هذه الأرض وذلك كما تقدم في الرواية أنهم قد أمروا باعتزال أزواجهم ومنع المسلمون من معاملتهم وكلامهم مع إعراض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو يسمى الزجر بالهجر وهو مقرون بالمصلحة الشرعية وليس لكل أحد وضاقت عليهم أنفسهم أي وضاقت عليهم أنفسهم بسبب الهم والكرب والحزن الذي أصابهم بسبب هذه العقوبة الطويلة والهجرة والمقاطعة الكبيرة، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي وأي قوم، فظن تأتي بمعنى ظن المعروف وتأتي بمعنى اليقين، فهذه هنا ظن بمعنى اليقين أي وأي أنه لا شيء لهم يرجعون إليه ليسلموا من عذاب الله وسخطه. ويرتفع عنهم الشر والبلا إلا الله وحده دون من سواه إذن لا يتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي ثم وفقهم للتوبة لتقع منهم التوبة فيرجعون إلى الله تعالى ويستقيموا على طاعته فيقبل الله تعالى توبتهم إن الله هو التواب الرحيم أي إن الله هو كثير قبول التوبة فيوفق من يشاء من عباده للتوبة ويقبلها منهم وهو واسع الرحمة ومن رحمته أن لا يعاقب التائبين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 وأعمالهم فلا من جاءت لكم إلا في الصدق إذا الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة هؤلاء أمر بأن كون مع الصادقين أي أيها المؤمنون اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وكونوا مع الصادقين أي كونوا أيها المؤمنين في زمرة الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم ولا تتخلفوا عن صفبتهم ونصرتهم واتبعوا سبيلهم والزموا الصدق لتكونوا معهم في الآخرة فإذا هذا النص الجليل ينبغ للإنسان أن يعنى به غاية العناية ثم قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك لأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ليس لاهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية ان يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الجهاد بنفسه وليس لهم ان يشحوا بانفسهم ويصونوها عن نفسه بل الواجب عليهم ان يبذلوا انفسهم دون نفسه ذلك لانهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعه في سبيل الله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 ويزيدهم عليه سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان يجد بطاعة الله سبحانه وتعالى فربنا جل جلاله لا يفوت على الإنسان أي عمل أو أي شيء يصيبه فربنا جل جلاله يعطي الإنسان الثواب على كل شيء إذا لما أمر الله تعالى بقوله وكونوا مع الصادقين امر الله تعالى بوجوب ان نكون في موافقه الرسول في جميع الغزوات والمشاهد اكد ذلك فنهى في هذه الايه عن التخلف ما فقال ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله أي ما كان ينبغي للمسلمين من سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حولهم من سكان البوادي أن يتخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تور قال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي ما كان ينبغي لهم أن يترفعوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته في الجهاد في سبيل الله ويرضوا لانفسهم الراحه والنبي صلى الله عليه وسلم في تعب ومشقة وجهاد ثم رغب الله تعالى في الثواب الذي يناله الانسان حينما يكون على طاعه قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب أي ما كان ينبغي لهم ذلك لأنه لا يصيبهم في الجهاد من عطش ولا تعب إلا ولهم فيه أجر كبير عند الله تعالى قال ولا مخمصة في سبيل الله أي لا يصيبهم من مجاعة شديدة في جهاده لإعلاء كلمة الله إلا أجر اجرا كبيرا ولا يطأون موطئا يغيط الكفار أي ولا تصل أقدامهم إلى الأرض وفي هذا الوصول يغضب الكفار من وصولهم اليه يؤجرون أجر عظيم ولا ينالون من عدو النينا أي ولا يصيبون من الكفار من شيء قليل أو كثير من قتل أو جراح أو أسر أو غنيمه او إلا كتب لهم به عمل صالح أي كتب الله لهم بهذه الأعمال أعمالا صالحة وثوابا جزيلا عند الله تعالى ونحن نعلم بأن العمل الصالح لا يذهب ذلك في صحيح الإمام البخاري رقم 2812 حديث عظيم في هذا الباب 2860 أيضا الخير ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر وشرح النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أروافها وأبوالها حسنات ولا تقطع طيولها أي الحبل الذي تربط بهم فاستنت شرفا أو شرفين يعني ذهبت وعادت إلا كتب الله له عدد أثارها وأرواحها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات وهذا الحديث شرحه في الشراح من أحسن من شرحه ابن الملقن في التوضيح. وأيضا لما ذكر هذا الخبر بين قيمه العلم ومكانه العلم وربطه بربط عجيب دل على خنجته وقوته وربنا لما ذكر هذا الثواقل إن الله لا يضيع أجر المحسنين فربنا جل جلاله يعطي عباده الأجور لأنهم محسنون وربنا جل جلاله لا يترك إثابة محسن بل إن الله تعالى محسن محسن لعباده وربنا جل جلاله مع المحسنين وفي سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكح سنة يضاعتها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما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 من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون فربنا جل جلاله يعدد الخصال التي تضاعف لهم الحسنات ولا ينفقوا نفقه صغيرة ولا كبيرة أي لا ينفق الغازون في سبيله نفقة صغيرة ولا نفقة كبيرة ولا يجاوزون في غزوهم واليا ذاهبين أو راجعين إلا كتب لهم ثواب ذلك قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي كتب لهم ثواب عملهم ذلك ليجزيهم الله عليه كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها وربنا جل جلاله يعطي الثواب الكبير على العمل صغيرا كان او كبيرا وهذا من رحمه الله وكلما عظمت نيه الانسان فان الله سبحانه وتعالى يعظم للانسان اجره ثم قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه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 التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه إذن هذه الآية عظيمة وأيضا هي آية تدل على أهمية العلم ومكانته وما كان المؤمنون لينفروا كافر، أي وما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا كلهم في وقت واحد للجهاد في سبيل الله إذن كيف ينفروا؟ قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين أي فهل لا نفر من كل قبيلة أو أهل مدينة جماعة من المسلمين للقتال تحصل بهم التفاية ليتأتى لجملة المؤمنين القاعدين تعلم دين الله والتفقه لماذا؟ لأن الفقه يحتاجه المجاهد وغير المجاهد قال ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اي وليعلم القاعدون قومهم الذين نفروا الى الغزو اذا رجعوا اليهم ويخوفوهم ويعظوهم من اجل ان يحذروا المعاصي لان المعاصي جراح ولأجل أن لا يعملوا بخلاف ما تعلموا لأن الإنسان إنما يتعلم لأجل العمل من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك عظم فضل النفق في سبيل الله وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد وأنه لا قيام للدين إلا بهما معه هذه الفوائد هي الفوائد التي ذكرها الأخوة في مركز تفسير إذا في هذه الصفحة الكريمة فوائد عديدة وهذا الحديث حديث توبه كعب بن مالك من الأحاديث التي ينبغي أن يعتنى بها والسيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه كان الصحابة والتابعون يعلمونها أبنائهم ويحتضونهم إياها كما يحتضونهم القرآن وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد في هذا الحديث الذي قرأناه ذكر تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى غزوة تبوك وأمره لأصحابه بذلك فتسارعوا إلى الاستجابة لأمره مع ما كان فيهم من المشطة والضعف والقلة في الزاد والركائب ونحو ذلك وفيه ذكر قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه ونزول هذه الآيات في حقه بعد مدة هي أصعب الأوقات التي مرت به كما صرح هو بذلك فجاء في كتاب الله توبة الله عليه وعلى الرجلين اللذين معه ثانيا في هذا الحديث الكثير من الفوائد فلا يمكن الإحاطة بها جميعها في هذا المكان لا سيما درسنا طال وانا اختصرت الفوائد من بقية الآيات فنقتصر على ذكر بعض منها ومن ذلك أن على المؤمن أن يحذر من تعليق قلبه بالدنيا ومتعها وذلك لأن الدنيا إذا تعلقت في قلب العبد صرفته عن طاعة ربه ومولاه ثالثا دل الحديث على مشروعية عدم إظهار المقصد عند إرادة الغزو لئلا يستعد العدو لملاقاتهم وليدخل في ذلك عنصر المفاجئة للعدو فيكون سببا من أسباب النصر عليهم رابعا جواز إظهار مدى الخضر للجيش ليستعدوا لملاقاته ويتخذ الأسباب التي تعين على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري هذه المره ما ورى لأجل أن يستعد لبعد, لبعد الطريق وقلة الزاد وقلة الماء ومر معنا في المجلس السابق أن الله قسمه بساعة العسرة خامسا على المؤمن الموفق إذا هم لفعل طاعة من الطاعات أن يبادر إلى فعلها على الفور وأن لا يسوف ولا يتوانى لأن التسويف والتواني قد يصرفه عن ذلك العمل سادسا من صفات عباد الله المتقين التي أمرهم الله بالتخلق بها هو أن يحب المؤمن لأخيه الخير كما يحبه لنفسه وليس هناك خير أعظم نفعا من التوفيق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى سابعا إن الله تعالى قد فضل بعض العباد على بعض ومن ذلك التفضيل في القوة قوة البدن القوة اللسان فينبغي على من وهب شيئا من هذه القوى أن يستثمرها في الطاعة وأن يحذر من تسخيرها في المعصية لأن ذلك سيؤدي إلى صرفها عنه ثامنا في الحديث حسن ظن المؤمنين بعضهم ببعض تاسعا يستحب لمن رجع من السفر أن يبادر إلى الصلاة قبل أي شيء آخر تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عاشرا مشروعية هجر المؤمن إذا بدرت منه معصية تدعو إلى مثل ذلك على أن الهجر يكون لمن يرجى توبته إذا رأى هجر إخوانه له أما إذا كان الهجر يتسبب في زيادة بعده وانحرافه فلا يشرع هجره بل ينبغي التقرب إليه ووعده وإرشاده حتى يعد إذا الزجر بالهجر مقرون بالمصلحة الشرعية حادي عشر إن من خير متاع الدنيا المرأة الصالحة التقيه التي تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى لذا يستحب للمؤمن الذي يرغب بالزواج أن يلتمس صاحبة الدين والتقوى قبل أي شيء آخر. ثاني عشر الترغيب في الصدق في السراء والضراء لأن الصدق من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. ثالث عشر إن أعظم ما يدخل السرور في قلب المؤمن علمه بأن الله قد تاب عليه ويعرف ذلك بالتوفيق إلى العبادة. والثبات عليها بعد التوبة رابع عشر يدل الحديث على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه لذا فقد سر به سرورا عظيما عند نزول الآية التي فيها توبة الله عليه خامس عشر يستحب لمن حلت عليه نعمة من نعم الله تعالى أن يبادر إلى شكر هذه النعمة بعمل طاعة من الطاعات كالصادقة ونحو ذلك سادس عشر على المؤمن أن يكون على حذر من الانتكاس بعد التوفيق إلى الطاعة فيكثر من سؤال الله التبات سابع عشر مشروعية السجود الشكر عند ظهور النعمه فينبغي للعبد أن يطالع هذه النعم وأن يبادر إلى شكرها وأن يتقرب إلى الله تعالى فيها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته